صلاة ناس ودائع لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان. هاكي يا شيخ بالنسبة للكل جلسة الاستراحة في الأظهر لكن استحبابها ولا؟ أنها واجبة أو مستحبة؟ والله <تصفيق> أنا أرتج أنها مستحبة عند الحاجة. <تصفيق> يوصل... يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في مرض موته ولقد في اخر حياته لا رب الذي اخر, في آخر يقول ذكر انه اذا لم يتعم إذا تعمد عدم المتابعه بطلت صلاته اذا ركع او رفع او سجد قبل امامه ولم يرجع عالما عامدا بطلت صلاته لا صلاه يعني لا تبطلوا صلاته اذا كانوا ناسيا او جاهلا او ساهيا وهذا قول اكثر الفقهاء انهم يعذرون بالجهل ولكن ذكرت لكم ان الامام أحمد في الرساله السنيه فأنه لم يرى ذلك عذرا ويرى أن المسابقة أبطل صلاته ولو كان ساهيا واستدل بعموم النصوص التي أوردها في أول الرسالة فإنه ليس فيها التقييد بالنسيان ولا بالسحو ولكن الفقهاء كانوا قالوا هذا شيء يقعوا كثيرا <تصفيق> ولو كان ذلك مضطلا لكثير الذين يعيدون وامروا بالإعادة كثيرا وكذلك لو كان ذلك مضطلا لكان فيه مشقة فلأجل ذلك تساهلوا بالنسبة إلى الساهي والجاهل وبكل حال لما كان فيه هذا الخلاف والقول الثاني الذي فيه عدم التفريق بين العامد والجاهل والساهي كان الإنسان عليه أن يحتاط، وكما أن على المأموم الانتباه في عدم المسابقة والتقيد بالأفعال وبالموافقة، فإن الإيمان ايضا عليه أن يراعي ذلك فلا يوقع المأمومين في مسابقته وإذا قلت كيف يكون كيف يوقعهم في مسابقته يقع هذا فيما إذا كان الإمام مكسلا أو ثقيلا أو مسنا فإن حركته تكون بطيئة فالمأموم يكون أخف منه حركة فيسبقه يقع في المسابقة إما عمدا وإما سهوة ويقع أيضا أن بعض المأمومين بعض الأئمة يمدون التكبيره يمدون صوتهم بالتكبيره يطولوها والمأموم يخفف وهو يسرع بها فينقضي تكبير المأموم قبل انقضاء تكبيرة الإمام نبه على هذا ايضا احمد وهي رسالته وذكر أن ان الذي الامام الذي يمد التكبير أنه يكون دليلا على جهله وعدم انتباهي لحال المأمومين أو ما يشبه ذلك ثم من الادله على منع ذلك ما ورد في السلام في السنن عن بعض الصحابة قال حذف السلام سده وفسره الإمام الترمذي وغيره بعدم المد قال حذفه أن لا تمده أن تسرع به أيها الإمام فإن كمتا مددته طال على المؤمنين فقد يسلمون ويفرغون من السلام قبلك مددت طولت اللفظ مددت السلام ومددت ورحمة الله المأموم قد يسرعوا بها كذلك في مد الله اكبر يعني قد يطولها الامام ويخففها ويسرع بها الماموم الفاصل ان على الماموم الانتباه حتى لا يقع في المسابقه وعلى الامام ايضا الانتباه حتى لا يطيل الحركه ولا يطيل اللغو شل لو نم يكبر إلا بعد استواع قايننا هذا استواع قايننا أطير نرى عند بعض الأئمة الذين تكون حركتهم بطيئة لثقل كبر أو نحوه أنهم لا يبدأون بالتكبير إلا قرب إنتها. يعني ينحطوا وهو ساكت وإذا قرب من الأرض كبرت بيرة سريعة الله أكبر وهو قد قربة من الأرض فمهل هذا فقط على المؤمم أنه ينتبه لا يتحرك حتى يكذر إمامه يتحذك الحال هذا فقد أوقع في المسابقة الشيخ هذا قد لا, لا يرى من في الصوف الأخيرة لكن من القيام من التشاهد الأول بعدما يستوي قائد مرة يقول يكلم. يكلم كذلك التشهد الأول ينبغي أنه يكون ما تكون تكبيرته حالة القيام يعني حالة الحركة وتكون يسرع التكبير ويسرع الحركة. الشيخ من أراد أن يجلس جلسة الاستراحة تكبيرته تكون حال القيام من السجود أو حال القيام بعد جلسة الاستراحة. لا حقيقة ذلك جلس. يعني إذا إذا كبر حار حارترف ها ثم جلس المأمون سيقومون سيقومون يرون من سيقوم ترى من ذلك المسلمون بعد ذلك سيفاجبلك وقتهن تكبر واجب لأنه قد ينسى فيها كل هذا الأركان التكبيره التكبرة وفطخها في التكبرة وفطخه المود أولى أبوك اللي هو, هو, هو كلها كلها الحركة الحركة وسيلة الحركة الانحطاط من القيام الى إلى إلى هذه وسيلة فهي أيضا مما يمنع المسابقة فيها والتكبيرة واجب التي يأتي بها في حالة حركته فهي أيضا لا يسابق فيها والركن الذي هو بقول لا يسابق أيضا فيه الجميع كل ما يسابق والسن والانفتاح مفهومات ليست كثيرة تكون تكبيرة ثراء في هذا يعني غير يعني الامام هذا يكون تقديره وحاله تحركاته حاله تحركه بالضبط اللي سبق هذا وتوقع اللي استعمل ياتي هذا لا هذا لعل لكن شيخ كما يكون مسابقه لمثلا انتقال الامام الا يكون بخفته اذا خفه يعني زائده كفه سيرة إلى التأخر نعم. غالبها أن توقع المأموم في التأخر عن الإمام يكون الآثم هو الإمام بهذه الصراحة هو التأخر بالنسبة للضعيف لكن بالنسبة النشيط قد يكون يسابق الإمام ليلحق به يعني يعني غالب إنه إذا كان يسلعنا حد نشاء ويسن للإمام التخيفهم على الاتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليختف فإن فيه مستقيم والضعيف فإن فيه مستقيم وضعيت وللحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة ما لم يؤثر المأمور التطويل لزوال علة كراهته وهي التنفير قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخر من له عذر فقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأمور وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص <تصفيق> للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص احيانا فهنا بحث آخر ليتعلق بالتأخير والإطالة والناس في هذا طرفان ووسط فأحد الطرفين اخذوا كلمه يخفف على غير مدلولها فبالغوا في التخفيف ووقعوا في الاخلال بالاركان وأحدهم لم يعمل بهذا بل اطال وقال ان التخفيف امر نسبي والتوسط هو الاولى فالاطاله التي تكون منفره هذه اطاله نسبيه والتخفيف المامور به تخفيف ايضا نسبي وخير الامور اوساطها يمكن أن نقول إن سبب الأحاديث التي في الأمر التخفيف هو قصة معاذ وإطالته بقومه الذين كان يصلي بهم مشهورة وحينئذن نقول التخفيف هو بالنسبة إلى تلك الصلاة أنت تعرف أن معاذا أولا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشار معلوم أنه عليه السلام كان يؤخرها غالبا ويحب تأخيرها ويفضل ذلك فيمكن أنه لا يفرغ منها إلا بعدما يمضي من الليل على الأقل ساعتان ونصف أو ثلاث ساعات يبقى الطريق من المسجد النبوي إلى العوالي على الأقدام أو على الراحلة مثلا كداب حمار أو نحوه طويلة قد تستغرق ساعة أو ساعة أو على الأقل بالسرعة نصف ساعة يصلهم بعد مضي ثلاث ساعات ونصف أو نحوها هذا ما يكون من معاذ قومه الذين هو يصلي بهم ما حالتهم حالتهم أنهم أهل عمل يكدون ويكدحون طوال نهارهم في أموالهم في حروثهم فلا يأتيهم الليل إلا وقد تغبوا يشقون عليهم الانتظار ويشق عليهم الاطاله يناسبهم التخفيف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تكون فتان يقوله لمعاذ ثم أرشده بالنسبة إليهم أن يقرأ بسور حدد أمره بأن يقرأ من السور المتوسطه صلاته بهم كسدح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البرود والسماء والطاذق والشمس وضحاها وإن السمس هذه السورة يعني يقرأوا في كل مراكعة سورة هذا الذي أرشده هو المناسب لهم حتى يفرغوا من الصلاة في حالة لا يشق عليهم في أرقيام كما شقت عليهم الانتظار لكن معاذ معروف انه لما كبر بهم قرأ سورة البقرة متى ينتهي نصف الليل او نحوه فلا جرم انهم اشتكوه فقال بعضهم اني لا اتاخر عن الصلاة من اجل فلان مما يطيل بنا في رواية الهجر وفي رواية الهجر فلما أحبروا النبي عليه الصلاة والسلام بحالته لعبة فقال أو تكلم بهذه الحاديث التي فيها أيكم أي أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم هذا الحاجة في رواية الكبير وفي رواية الصغير فهذا الحديث ايكم اما الناس هل يخفف يقول ابن القيم في كتاب الصلاة استدل به النقارون النقارون يعني الذين ينقرون الصلاة ولا دلالة لهم فيه لأنهم ما عرفوا أسبابه أسبابه هي قصة معاذ وحالة قومه وإلا فلينظروا الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي عن انس رضي الله عنه بسناد صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات صفاً فتكون قراءته للصفات صفاً في ركعة تخفيفا لو اذا امرهم بالتخفيف لودى يفعل يفعله كانه اذا امرهم بالتخفيف قال هذا هو التخفيف قراءته وصفته صفة تخفيف اي من نسبتي الى قراءة الأحزاب قراءه الاحزاب تخفيف بالنسبة نسبتي قراءة قراءتي مثلا سورة النحل أو ما اسمها قراءه النحل تخفيف بالنسبة نسبتي الى, الأعراف. بالنسبة إلى المقرة وهكذا يقال فالحاصل ان التخفيف هو الوسط ثم يقول بعض العلماء ان الناس يختلفون فاذا كان الناس ينفرون من الطول الطويل او حتى الطول المتوسط عدل بهم الى تخفيف يلائمهم ويناسبهم أما اذا اعثر التخفيف الذي يخل والذي يكون بعيدا عن السنه فلا لا يعدل بهم الى ذلك ولا يوافق اليه لان أهواء الناس قد تختلف حتى يستكوا من لا من من يخفف يدعون انه يطيع حتى سالني واحد من العامه قال ما تقول في انمان يقرأ بينها في صلاة الصبح بمئة آية صحيح ما؟ نظرت إلى الآيات بسرسطة كآيات سورة قد أهلح المؤمنون لأنها متوسطة أقصر من آيات البقرة وأطول من آيات الشعرة فقلت هذا يعني إذا كان يقرأ مئة آية في سورة قد أهلح المؤمنون قريبا منها يكون هذا يُطيع. سألت ذات ذلك ما هي مئة الآية التي قرأ بها فقال: سورة عنا وسورة عبس مع سورة الفاتحة مرتين. إن مجموعة مئة آية. جملة. تين. تذكر أيها. كل هذه القصص المحصرة التي أو من أواسط المحصر التي تقرأه سورة العشاء منها. سيعدون ما ليس بتطويرا تطويلا فلا ينزل على رغبات الناس على كل حال الناس لا يناسبهم يعني عامة الناس ما يناسبهم إلا يعني غالبهم إلا من يتنزل بهم الى أقل قليل ولكن لا ينزل بهم إلى شيء يخالف السنة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر كان يقرأ فيها ما بين المئتي إلى الستين آية يعني في الركعتين والردو الآيات المتوسطة يعني من آيات سورة البقرة أو آل او أو نحوها وكذلك صحابته رضي الله عنهم كانوا أيضا يقرؤون قراءة طويلة اشتهر أن عمر رضي الله عنه كان يصلي أحيانا الفجر بسورة النحل وهي قريب من جزء ربع وبسورة يوسف وهي أكثر من نصف الجزء أو سبعة يعني حوالي خمسة أهمان للجزء سورة يوسف يقرأ بهذه سورة صلاة الصبح ولكن ما عد ذلك تطويل في زماننا يعدون الذي يقرأ بسورة تبارك أو بسورة الطور أو ما أشبه أنه يطيل فلا لا يتنزل على رغبات أهواء الذين يألفون التخفيف المخل الذي يؤدي إلى مخالفة السنة هل يسأل جناعي شيء؟ بعض يسأل جناعي، هم طويلة هم طويلة إذا آثرت تطويل؟ يذكر هنا أن المأمومين إذا آثرت التطويل يازلوا أن يطيل والإطالة هنا هي، الإطالة هي الطويلة لكي يقرأ مثلا سورة الأحزاب نصف جزء أو سورة الكهف أكثر منها قليلا أو سورة الإسراء اذا أثر الإطالة لكن ذكر أيضا أنهم كانوا كثير ما يمكن أن يكونوا كلهم على رغبة واحده ولا يمكن أن يكونوا كلهم غير معذور أبو الدعي يكون فيهم عاجز وكبير ومريض وما أشبه فإذا التوسط بالمحصّل أن تكون قراءته من طوار المحصّل سورتين من طوار المحصّل أو سورة واحدة منه أو مما هو فوقه أو ما أشبه ذلك نحو ثمن السمن أو ثمنين يعني ربع جزء أو ما أشبه في هذا الوقت يعني هو الذي يناسب ، أما الوقت الذي قبله قد عرفتم أن الصحابة كانوا يصبرون على الصور الطويلة أن أبا بكر صلى الفجر وقرأ الفجر سورة البقرة وانصرف منها وبيلا بن الشمس فقال له من خلفه كاد في الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وذلك الإمام مالك سند صحيح فدل على أنهم يؤثرون الإطالة ولا يتأثرون بها أوكي يا شيخ الله صلى الله في حدود المفصل ما يحتاج يعني يظن يذكر لا ما يحتاج إستدار يشاورون يعني ما يحتاج فيها. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة في الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود أو لا يسمع وقع قدم. حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماع. يستدل بهذا على أن من أدرك الركوع مع الإمام zodat anderen raken, en het bedoelde. Van het verhaal van Ahmad en Abu Shiba en andere, dat hij, als het was, hij was, hij was, hij was, hij was, hij was, hij was, het وحتى لا يسمع وقع قدم لأنه في حالة دخولهم وعندما ينشون يكون لأقدامهم وقع على الأرض يسمع فهو يبقى يبقى في ركوعه حتى يدركوه يعني من باب الإحسان إليهم في تمكينهم من إدراك الركعة لتتم لهم صلاة الجماعة وهل هذا خاص بالركعه الأولى الصحيح أنه عام كلما ركع فالذكوع الاول وفي الثاني وفي الثاني وفي الثاني وفي الرابع وأحس بانسان داخلا أن ينتظره إلا إذا تتابعوا واستمروا وطال وشق على الماموم فمراعاه حال المامومين الذين معه أولا مراعاة هذا الجديد الذي هو داخل فلا يشق على المأمومين بالإطالة الإطالة الزائدة وبعض العلماء كره ذلك كره الانتظار وعلل علّل بأي شيء قال لأن زيادة الإمام التي زادها في انتظار هذا الداخل لم يجعلها من الصلاة كأنها غير الله، كأنه زاد في الركن شيئا لأجل ذلك المخلوق الله تضارله. نقولوا أجاب عن هذا كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن العزيز بن عبد السلام وغيره بأن هذا متصل بالركن وما زاده إلا لمصلحة ويسحب عليه كله. يسابه على أول ركوع وعلى آخذة ويسابه معه المأمومون ويطالته هذه فيها مصلحة وهو يشتغل فيها بالتسبيح أنه لا يرهج بسبحان ربي العظيم وبدأ على الله وما أشبه ذلك لكن أين هذا شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا؟ أما يعني ما بلغ الحديث من النبي سكان ينتظر؟ محلا يعني كان كانهم يعني عللوا وأن يبلعهم الشيخ إذا كان القادم سمعته من المشي أنه يجري يعني أرفع عقوبته لها وأنتبره أن يسرع نعم يرقى. هو يجري جيدا تسمع الفرعنعال أنه, أنه يجري نعم الأخ يسأل, يسأل عمّة إذا كان الداخل قد خالف النهي وأسرع يعني سعى سعيا شديدا خالف قول النبي عليه السلام إذا سمعتم الاقامه فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقا إلى اخره فيقول إذا سمعته يسعى وخالف هل أرفع حتى عاقبه وأحرمه أم أنتظر نقول الانتظار أولى بكل حال لعموم الحديث ولأن ذنبه هو يمكن تنبيهه عليه فيما بعد. قولا الشيخ ينظر الآن اللي بيمشي بسكينه وقت نعم يا صبي الشيخ الله وكذلك الله وصابر الله ومشك وعن الشيخ وعن نحن سجون يعني هؤلاء. أو يقول ومن استاذنت امراته أو أمته إلى المسجد كلها منعها وبيتها خير لها لحديث لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن في رواه أحمد وأبو داود هذا بحث اخر يتعلق بصلاه في المراه في المسجد وقد كان النساء يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اني لا اسمع بكاء الصبي اني لا ادخل الصلاه وانا اريد ان اطيلها فأسمع بكاء الصبي فاخفف لما اخشى من مشقه على امها وكما في الحديث يدل على ان هناك من يحضر حتى من تحضر ومعها طفلها الرضيع وما يدل على ذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا خاص بالنسبه إلى صفوفهن إذا كنّن مع الرجال لأن الآخر هو الابعد عن الرجال فيكون أفضل من الأقرب الذي الذي هو الأول لقرمه من الرجال بخلاف ما إذا صلينا منفردات في مكان خاص وإمامتهن منهن فانه حالتهن كحاله الرجال خير, خير الصفوف أولها وفيما يدل عليه ايضا حديث عائشه بقولها كان نساء يشهدن صلاه الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلففات بمراطهن لا يعرفهن احد من الغلس يعني من الظلمه ما يدل على التبكير استدلت بهذا على انه يبكر يدل على أن هناك رساء يصلينا معه عليه السلام صلاة الفجر ولكنهن في غاية من الاحتشام ولهذا قالت متلفعات أو متلففات في رواية بمرطهن يعني بجلابهن وأكفيتهن فالحاصل أن صلاة المرأة في المسجد جائزة ولكن ذكر الفقهاء ولذلك شروطا فمن شروطها إذن الإمام مع أنه من إذن الزوج مع أنه منهي عن منعها كما في الاثر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فدل على أن الحق له ومن الشروط أن تخرج تفلح ثم يعدها الرواية والياخرون التفيلات التفيلات هي المتبذلة يخرج ماذا يخرج المتبذجة والمتجملة التي تكون سببا للفتنه فإنها تمنع ولذكر ايضا من الشروط آمنة الفتنه أن تكون الفتنة مأمونة يعني ليس هناك أشرار وفجرة يتعرضون للنساء أو ينظرون إليهن ويسبب ذلك افتتانهم بهن أو وقوع شيء من المنكرات قد ذكروا قرات قصة في في التاريخ ظهرنا في البدايه والنهايه في قصه عمر او في ترجمته ان امراه له استأذنته ان تصلي في المسجد وقصدها الخير فلما استأذنته لم يستطع ان يمنعها ولكن نصحها قال إن الناس قد تغيروا إنهم وإنهم ولكنها ألحت ورغبت الصلاة في المسجد فلما رغبت مكة من ذلك ثم إنها يعني عرف مرة انها ستدخل وتذهب لصلاة العشاء وكان الطريق ضيقا ومظلما فجلس هو زاوية في الطريق حتى مرت إليه وهي متلففة فعرف مشيتها فأتاها من خلفها وضرب عجزتها ثم هرب فلما فعلت فعل ذلك بها وهي زوجته لم تعرفه اعتقدت أنه صاحب سوء فرجعت إلى بيتها ولم تخرج بعد ذلك ثم سال حمد ذلك فقال رايتك قبل أيام يعمل على صلاه المسجد ولكنك لم ار كي تخرجي فقالت كنا نخرج والناس ناس واما الان فالناس ذئاب او فيهم في ذئاب ولكن يقع و يدل على غيره الصحابه رضي الله عنهم على نسائهم وعدم تمكينهم من الاسباب قد روى ان عائشه رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثه النساء لما منعهن الخروج الى المساجد كان حدث في عهد الصحابه في عهد عائشه ان النساء كن نخرجنا او بعضهن يعني بالنسبة إلى زماننا لا لا يقاس انهن يخرجنا عليهم ثياب شهرة او شيء من جمال انكرت ذلك عائشة لأنه ينافي هذا الحديث وهو قوله وليخرجنا التفيلات أنهن يخرجنا معهن شيء من الجمال فانكرت ذلك وقالك لو رأى ذلك لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ولكل حال فالمرأة ممنوعة ان تخرج اذا كان هناك فتنة او شيء من اسباب الفتنة وإذا أملت لكل من كل جهاتها فلا بأس إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سلامه الله عليه قال لأجله أولا أن خشيت مروري أحد بين يدي وزانيا أن يقصور أنظره عليها فلا تبيعه ببصرهما ولا سجوده ولا سترته الثاني فالقلوط قنوت الغتب يكشل مؤمنة أن يؤمن فالإمام هو الذي يدعم بهذا القلوط فإذا كان الإمام يسمعهم الدعاء يختبئ بذلك عن أن يقوم كل واحد منهم. ما اذكرنا نقول ان هناك الدينة تأمر باستطرح ولكن يظهر انها ليست صحيحة او ليست صريحه فاستدبنوا بجملة هذيه ابن عمر هذيه ابن عمر رواه امام مسلم امام احمد ومسلم وبنماده ولفظه لفظه لا تجعلنا أحداً ينطر بين يديك فإن أبا فقاتله فإن نعا فقاتله هذا لفظه بصحة مسلم ومسلم يحمد سور بنماده وغيره أراه ابن خزيمة والفاكه الاستدرك تدركه مع أنه بصحيح مسلم والله بإسنابه ولكن زاده أول حجوله لا تصل إلا إلى سترة ولا تدعن أحدا يمر بين يديك فيظهر أن هذه زياده أنها مدرجة من بعض الظوات لأن الظوات الأولين ما ذكروها الإسناب الذين ادركهم مشايخ مسلم ومن قبله الذين ادركوهم ما ذكروها فلما انها ما ذكرت عند ان المتاخرين كابن خزيمه والحاكم دل على انها مدرجه من بعض الرواه فانه قال مثلا لا تصلي الا الى سترة ولا تجعلنا احدا يمضي بين يديك فان اباه قاتلهم اين معه القبيل حدثني بهذا خلانا عن فلان فظلنا استمع أن الجميع كله حديث واحد وإننا حديث لا تدعى لأحد والجمة الأخرى وقعت في حديث أيضا نروي في السنة في سنة يا أبي داود واتن نذيع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبنوا منها ولا يبدع أن أحد يمر بين يديه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبنوا منها فهذا هكذا لحظه في السنة وفي الكتب المتقدمة وليس فيه دليلا على الامر بالسترة وإنما فيه لو جاء للأخضر إذا صلى أحدكم إلى سترة فليجب منها او الامر بجب منها إذا قدر أنه صلى إلى سترة لكن رواه ابن زائمة في الصغير وزاد فيه كلمتان لا أدري كيف جاءت فقال له الضيق زائمة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فهذه زيادة هذه الأخطاء فليصلي هي يظهر أنها غريبة فبقية الأحاديث التي مضت بنا إنما هي الأمر بشرعية السترة والأمر بالدلو منها والإخبار بفعل رسول عليه الصلاة والسلام لا محاضرة عليها نقول إذا كنت مثلا في صحراء تأكدت أو كنت تأخشى أن يا أحد من يديك يشوي عليك إزدادة أيضا من الأكدية وإلا ما على السمينية إن شاء الله فيها أحد يتصل في الأمر لا أريد شيئا لا أريد النبي صلى الله عليه وسلم لا أغير بعضهم يقول الشيخ حديثه هلوه يقول التعبير يعني لي أحفر أشياء إذن من عمره ما ليه تجده كله الشيطان هل يبطع هذا حدث الشيطان ما منه مهر نهايته فيخضر من الإنسان يبطع مهر من الكركزة إلى و الأول الاول من استطاع منكم الا يصلي الا و الثاني الاكاديه لا انت مقيد من لا يستطيع و عندنا جواز من هذا ممكن نستر عليه بين يدي للصف الصف معانا في لا يمكن يعني ما يفرض ان همنا بين الصفين في الظلم على أنه رأى أن أقصد هذا الصف الأول فأراد أن يكملها ورأى فيه غجة ما أشبه هذا إذا قيل إن سترة الإمام سترة الإمام خالها فمرور التال هذه ما نضت بينهم وبين سترتهم إن ما مضت بين يدي المأممين ويمكن أيضا أنه ضريط أن يمكن ان بينه وبينهم مسافه اربع اضراء خمس اضرار اطلق على نفسه أنهم مضى بين يديه هل يكون طرف الفراش سترة المشهور ان السترة شيء شاخص لأنه قم ربيع يتخذ شيئا بارزا مرتفعا ولو كسهم أو كريشة سهلاً ولكن يجوز, يجوز ايضا أن يقتصر على طرف السجادة ونحن حديث الخط الذي روي فإن لم يجد خط خطا هذا مروي في المسلم لغيره لكنه لم يخبط يعني في سنده مرحباً الخضر وعيني وعيني وعيني أمراض القماني والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لألا يختلف على إمامه يسقط عمل رائضا الإمام إذا أتيت والإمام قد صلى ركاته الظهر فإنك تتشهد بعد ركعة ثم إذا صليت ركاته وقام الإمام للسالحة فيه قمت اللهم ولم تتشهد ما تشهد على بركاتين في الضباعية فسقط عنك التشهد الاول في الضباعية إذا فاتت على بركات الأولى لأن هذه لست تتشهد على بركاتين وهي للإمام هذه والجد الثلاث يختلفت مع الإمام هذا ما نقوله يتحمل الإمام التشهد الأول عن النسب وقراته الطبيعية. وسن للمأمومي أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءات الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. إنما نتكلم لأن بعض الأقوال يحفظ الآيات التي في خاية الأنجري عندما. هي ما يتحملها الإمام إذا أحد منها البيت الأول يقول ويحمل الإمامها المأمومي ثمانية تعده المنظومي يكر عندنا لكن يعد عندنا منها إلا ستة ونظمها أيضا آخر وإنبي أبياته قال فيها ثمانية بها أمر المصلي وأن المأموم يحملها الإمام ولكن نسيتها. ثمانية أمر المصلي عن المعموم يحملها الإمام إلى أن قال فيها بكلوت الطر يسلي الإمام. هذا ألا كله هي ثمانية أشهرها هذه ستة. بسنا للمعموم أي استكثار؟ يعني المعموم يكال يستفتح ويتعود ويبثمن لان هذه الاشياء لا يجهر بها الامام فاذا كبر الامام واحد يستفتح فانت كذلك تستفتح ويتعود انت تتعود ويبثمن انت تبثمن لكن لو اتيت وقد شرعت القراءه هل تكبر وتستفتح؟ نعم فالصحيح أنه إذا دخل لأقوى قد شرع في القراءة لإنه يكبر ولو كان الإمام يقرأ ثم يشرع في الاستفتاح شرراً ثم بعد ذلك ينصد للاك القراءة يا شيخ اسمنا الاستفتاح ما في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 أول آس العميلي يجي لا يتشاهد أليس التشاهده يقف حتى يجي يسأل الله من أتى والإمام قد جلس للتشاهد مسبوق جاكل والإمام في التشاهد فماذا يفعل؟ وجراب هذا السؤال فلمر بنا في دعس قريب وهو أن المأموم إذا أتوى الإمام على حال فإنه يدخل معه في تلك الآن على أي هيئة فإن أتيت الإمام في السجور فاشتد معه وإن أتيت أهو في السجن الأخيرة ومعلكة الأولى فاشتد معه وإن أتيت أهو الجارس بين السجنتين فاجم اسمعه وإن أتيت أهو التشح بهجم اسمعه وهكذا حتى اختبر لك هذا العمل الذي هو زيادة الحديث ولولن تعتد به في صلاة فتقول كيف أرسل معه ومهلاً أقف ثم أسكن ثم أجلس ثم أسكن وهذا ما يخسرني شيء أجلس فأقف حتى يقوم ثم أكذب معه إنه قول لا أقف هذا أقول إلا أن تخسر ويختسب لك ركاتاً ولكن لك زيادة تخدم معنا يعني يخطي الحديث من الذين يدخلون وإمام مساجد فينتظرونه إلى أن يقول بأن عليهم أن يكتبون فإذن ربنا أي غنس نسل هذا الكتاب الحديث الذي يسنون يعني يدارون فهو قاموا صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ونحن سجون فيسكينهم معنا ولا تعدوها شيئا إذا نعم يخيش أخير يعني أخير عزيزة صفحة <تصفيق> أخير وإنه يشعركم عزيزة فيسأل الله أخوهما إذا أتى والإمام فضلك أتى الأخيرة كفتته فهم تشعروا من أخيره وجوابه أيضا قد نظر بنا وهي أزرق بين, بين القولين هل الجماعة تدرك بإدراك ركعة أو تدرك بإدراك بعد با ركعة إذا أتيتها الإمامة تشاهد بلحظة الله تعد مدركا للجماعة هل لا تجدكها إلا إذا أدركت ركعة كاملة وهذا فيه الطولة التي وذكرنا أن الشيخ الإسلام يختار منها ما تدرك إلا بإدراك ركاة كاملة وحين إذن يقولوا <تصفيق> ماذا يفعوه من نحره إلا نهتشه بالأخير يا أبو أيضا قد ذكرناه بليلة النهرية يقول إن كنت تأرجو وتؤمن جماعة أخرى متصلفين فلتضرهم وإن لم تكن في أمن فلتقل معها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 فالمأموم إذا قلنا إنه لا قضاءة عليه أصبحت القضاءات في حقه مستحدة فيقرأ في السبية فالظهرين وفي الأخيرتين من الماء من العشاء الأخيرة من المغرب أما الجهريه هناك يقرأ يقول في يقرأ في يقرأ في السكتات وما هي سكتات امامه للامام سكتتان او ثلاث ورد في هذه السمره انهما سكتتان ولكن اختلف بتعيينهما فاحده هي سكته الاستفتاح بلا خلاف وانما اختلف بتعيين الثانيه هل هي بعد الفاتحه او بعد السوره وأن وردت بروايتين روايته منها بعد الزهاتها وروايته منها بعد السورة قال لا الله إنها ثلاث سكتات مع ان سمرة ما صدح إلا بشكتتي السكتة التي قبل قبرتها هذه سكتة خفيفة ليتراجع إليه نفسه ولئلا يظن أن التكبيرة متصلة بالسورة لأنه إذا وصل القراءة بالله أكبر أرهم أن هذه منها فلذلك الحراء يسكت بعد القراءة كلها وقبل الرقعة ستتان يسيرة أما الستة التي من استفتاحها لا خلاف فيها ويمعروها و أما الساكتة التي بعد ذاتها فهي التي أنكرها بعض العلم وممن أنكرها الإمام بن القيم هي كتاب الصلاة وهي زاد المعاد حيث استدل بأنها لو كانت مردودة ما تركت ولعدت ساكتتها الكاملة لأن الامام اذا سكت سكته طويله يتسعون المؤمن يا يقرا لا ما حثيت على سامراء ولا حثيت على عمران بن حسين ولا على الصحابه الذين استنكروا لما كلمهم او ذكر لهم ذلك سامراء لانها تكون سكته لاثناء قراءه قبلها قراءه و بعدها قراءه فلا يمكن ان تخطا فهذه هي وجهة المطيم في الكارحة ولكن لما ذكرت في سنة التمع وفي سنة أبي داول بعضهم لبعضهم إنها مرادة وأنها إحدث في ففي سنة التمعي التصريح بأنه إذا طال وهو الظالم لكن لم يكن لا سكتين قال خذت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتين سكه اذا كبر وسكه اذا بغض من القراءه كلها ثم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فانظر هذا رفعه التنميه ونظر كيف هذا كان ستتين إخباعه من قبل ارتراعات كلها والثاني من قبل ارتراعات كلها ثم بأجلاء سلامه قال وإذا قال غير المعبوب عليهم رب العلي فإن كانه استذبت وقال إنه يسكت أيضا بهذا لتكون ستة هذه وأما يسمى الأبي العود فصدح بذلك أنها ستة بعد ساتحة أغفرت اسم بعد وراء الضالدين قال وراء الضالدين إذا لما رويت عن بعض هؤلاء عن بعض بعضهم سيئاً وقد ذهب بعض العلماء إلى وجود قراءة كما سمعنا من البخاري ففي يشرع الإيمان، يسرع للإيمان يسكت ومن لم يسكت فلا إنكار عليه لا يؤمن انه يحتاج الى سكوت هذا السكوت اما مثلا للبسمله للبسمله في الصوره التي بعدها واما ليفكر في ماذا يقرأ بعد الهاتفه لانه قد يزور نظره من اي صوره تناسب وقد لا يفكر فيها قبل قبل الفاتحه يحتاج الى تذكر فاذا العاده انه يسكت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 وفي الأقريتين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجه قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفي ما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم لما كان قولهم أن أنكما يتحمل قراءتك على المأمون حتى في السرية قالوا إن قراءتك يا مأمون سنة حتى في السرية يعني حتى في المغني ولكن الأولى أن يقال إن الإمام إنما يتحمل ما يجهر به إنما يتحمل القراءه التي يجهر بها فأما أركضاعة في السريه فإنها كما تجب على المامون كذا على الإمام كذا على المأمون لعل هذا هو الأرجح والعمام التي يجهر بها ليست طريقة فإذا أنا كل حال يعني المعمود يقرأ النص في الظهر والعصر والأخيرة بين من الغشاء والأخيرة من الليل كل ما يقرأ إمامها سواء. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأمور لأن شرطه أياتي أي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. الله الحمد لله. صلاته والسلام على محمد. كان هذا الفصل في كيفية الإتمام. أي تيهية عمل المأموم مع إمامه وقبل أن نبدأ فيه نذكر أن للماموم مع الإمام أربع حالات الحالة الأولى المسابقة والثانية الموافقة والثالثة المتابعة والرابعة التأخر المخالفة فإن الحالة الأولى فإنها تبطن الصلاة كونه يأتي بالركوع قبل إمامه كما سيأتي يأتي بالركوع قبل أن يركع إمامه أو يأتي بالتحريم قبل أن يحرم إمامه هذا تبطل صلاته لأنه لم يأتم بإمامه ويأتينا بعض صوره أما الحالة الثانية فإنها تكره وهي ما إذا وافقه يعني توافقت الكلمتان أو توافق الفعلان كلمة الله أكبر الله أكبر من الإمام والمأموم وقعت في آن واحد هذا يسمى الموافقة ففي هذه الحال تكره وبعضهم قال ايضا لا تنعقد وذلك لان الماموم وظيفته المتابعة وهو هنا لم يعمل بها وان الحاله الرابعة التي هي المخالفة الرابعة التي هي المخالفة والتأخر عن المأمور عن الإمام، فهذه الحالة يختلف الحكم فيها. كون الماموم يتأخر عن إمامه، مرة يكون لعذر كعجلة الإمام أو لغير عذر كتواني المأمور وتكاسله. كونه مثلاً يقف والإمام راكع أو يبقى ساجداً والإمام قائم أو ما اشبهه نقول يذكر بعض العلماء أنه متى سبقه الإمام بركنين فإنه لا يعد متابع له في تلك الركعة. تبطل تلك الركعة إذا سبقه الإمام بركني مثاله وقف في حالة الوقوف ركع الإمام وانتهى من الركوع ثم رفع ثم سجد الإمام وهو لا يزال واقفا سبقه بنظم الركعة هذه الركعة قد سبق قد فاتته قد أرطلها لم يتابع فيها الإمام يقول على الصحيح أنه يعيدها أما إذا أدركه في الركوع أو أدركه في الرفع أن أمكنه أن يركع بعدما رفع الإمام ثم يدرك الإمام وهو رافع أو وهو ساجد فانه لا يعد قد سبقه الا عبركل ففي هذه الحال يدرك اكون المتابعة المتابعه هي قلنا المتابعه هي المطلوب وهي الامر الثالث هذه هي المطلوب لان وظيفه المامون متابعه الامام ودليلها الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع أو كبر وركع فكبروا واركعوا وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد وإذا كبر وسجد فكبروا واستدوا إلى أن قال فتلك بتلك وهذا ايضا يؤخذ منه أن أعمال المأمون تكون بعد أو فور من الإيمان، يعني لا مواتية لها ولا متأخرة عنها. إذا قال إيمان الله أكبر وانتهى من الله أكبر تحرينا. بدأ المأموم إذا تحرك الإمام متوجها إلى الركوع ثم وصل إلى حالة الركوع وكبر وانتهى من التكبير تحرك المأموم تابعا له وأدركه في الركوع يسبقه المأموم. الإمام, الإمام قد يسبقه بتسبيحه بقول سبحان ربي العظيم ولكن هذه التسبيحه يدركها بعده عندما يرفع لانه مامور بان يتاخر عنه فاذا تقدمه سبقه الامام مثلا بثلاث ثواني يقول فيها سبحان ربي العظيم مرة تاخر بعده بثلاث ثوان سبقه الإمام بقول ربنا ولك الحمد أو بعضها تأخر عنه وأدرك ما فاته وهكذا ولعل هذا معنى قوله فتلك بتلك يعني ما, ما يسبقك به من الركن تدركه بمكثك بعده قليلا والحاصل ان المؤلف هنا بدأ بالتحريمه لتكبيره الاحرام وهي ان الماموم لا يحرم قبل احرام الامام لا يقول الله اكبر قبل ان يقولها الامام فاذا قالها فلا تنعقد اهتمامه كانه كبر لنفسه ما كبر مع هنا حينئذ ماذا يفعل نأمره بأن يعيد التحريمة حيث سبق بها إمامه نأمره بأن يحرم مرة أخرى وهكذا بقية اذا يكبرها قبل إمامه يؤمر بأن يعيدها بعده ليكون متابعة. وهكذا السلام لو سلم قبل الإمام ولو سهوا بطل إذا استمر فمتى علم فرجع وبقي على حضانه في صلاته حتى يسلم إمامه ثم يسلم بعده فمن أحرم قبل إمامه لم يكن مقتدياً به والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيد وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم هذا هذه وظيفة المأموم وهي المتابعة قال أولى للمأموم أن تكون أفعاله عقب أفعال الإمام حركته عقب انتهاء الإمام من الحركة حركة الإيمان متوجها إلى الركوع لا توافقه فيها فإذا انتهى من الحركة ووصل إلى الركوع بدأت انت في حركتك بالركوع وإذا انحط للسجود ووصل إلى الأرض بدأت أن في الانحطاب وهذا مأثور مروي عن الصحابة رضي الله عنهم فذكر بعضهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وانا لسجود بك يعني يتم قيامه يرفع ويقول الله اكبر ويستوي قائما وهم لم يزالوا سجود فاذا تم قيامه ارتداوا في الحركه للقيام وهكذا في السجود ذكروا أنه كان ينفط للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قياما ثم يتبعونه فإذا كان هذا في هذه الآتين الحركتين الطويلتين فكذلك فيما هو أقصر منهما يعني الحركة من القيام إلى الركوع أقل من الحركة من القيام للسجود إذا كانت الحركة الطويلة ما يتحركون يبقون قيام حتى يصل إلى الأرض فكيف بالحركات القصيره من الركون فإنهم ما يبدأون في الحركة هذا هو الاولى المشاهد الآن أن الناس يتساهلون في في الإمام أو هي موافقته من الناس الآن تراهم عياناً من يتحرك قبل أن ينفغ الإمام إذا رأوا الإمام تحركا منحطاً من ركوع أو سجود تحركوا قبل أن يسمعوا تكبيره وهذا خطأ ومنهم أيضاً من يتحرك وهو يسمع التكبير قبل أن ينقض تكبير الإمام قبل أن ينقطع صوته بالتكبير وهذا ايضا فيه خطا لانه اما ان يوقع في موافقه وإما ان يوقع في مسابقه وذلك لان بعضهم قد يكون اخف من الامام وبعض الائمه قد يكون ثقيلا او مسنا فتطول حركته فيسبقه الايمان مامون ويصل إلى الأرض قبله فيكون قد سبقه بذلك الركم وقد أبطل صلاته بهذا جماعة ومنهم الإمام أحمد قد بالغ في ذلك جسالة السنية ولغلكم قد قرأتموها مرارا فانه رحمه الله أورد أحاديث أورد أدلة ظاهرة الدلالة وشرح بعضها حتى شرح هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتلبه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعه إلى آخره شرحه وبيّن معناه قال ما معناه لقوله إذا كبر فكبره معناه إذا تلفظ بالتكبير Enkele jaren, enkele jaren, enkele jaren, enkele jaren, enkele jaren, enkele en niet en jaren, en jaren, en jaren, en jaren, en jaren, en en معناه أن تنتظره حتى يفرغ من الصلاة فتكلمه وليس معناه إذا صلى يعني إذا ابتدأ فإنه لا يكلمه الصلاة فكذلك إذا كبر ليس معناه إذا ابتدأ بل معناه إذا فرغ من التكبير وهكذا بقية الأركان ومما استدل على مطلع الصلاة بالمسابقة لما استدل به أثراني عن ابن سعود وابن عمر أنهما أمر من سابق بالإعادة وكل منهما قال لمن سابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت أو لا صليت وحدك ولا صليت مع امامك وقال الذي لا صلى وحده ولا صلى مع إمامه هو الذي لا صلاه له ومن استدل به أيضا الوعيد الذي ورد في المسابقة وهو الحديث الصحيح انا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يقلب الله صورته صورة حمار قال فالوعيد لا يكون إلا على محرم فدل على أن المسابقة محرمة فاذا هي ممطلة تكون ممطلة للصلاة وفي آخر الرسالة كأنه أورد عليه سؤال وقيل لعل, لعل الابطال خاص بالمتعمد لا بالساحي ولكنه لم يقبل قال المطلع العام بالعامد والساحي ثم اعاد تلك الاحاديث واعاد تلك الاثار وقال كيف لن يقولوا الا ان تكون ناسية او ساحية يعني ابن عمر لما رأى إنسان يسابق الإمام ضربه وقال له أعب الصلاة ولم يقل إلا أن تكون شاهيا وهكذا قال ابن عمر لا وحدك صليت ولا بإمامك قديت ولم يقل إلا أن كنت ساحيا في هذا فأنه جعل الأمر على عمومه وبكل حال فإن هذا قولا له ادله واضحه ومن العلماء من تسامح في المسابقة اليسيرة أو في الموافقة سيما إذا كانت عن جهل أو عن سهو ولكن على كل حال المأموم عليه أن يكون منتبها في الموافقة في تكبيرة الحرام. وما بينها وبين الظهر تكبيره المنتقال والظاهر ان موافقه هي تكبيره الاعظام فانها اشد لانها بها تنعقد الماموميه وبها تنعقد الصلاه يدخل في الصلاه فاذا ارتدا التكبيره مع ارتداء امامه فكانه لم يجعله اماما بل جعل نفسه مستقلا فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفص صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم وأن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه يعني الفقهاء جعلوا الموافقة في الأركان من جملة المكروهات وذلك لأنه لأنه ما يكون هناك سبق يصدق عليه الوعيد ولكن بكل حال فيه كراهية لأجل تخلف المتابعة التي هي وظيفة المأمود بالنسبة إلى المسابقة عرفنا الحكم فيها أنها محرمة سواء كانت بتكبيرة الإحرام أو بغيرها من التكبيرات أو بشيء من الأركان الجميعة المُسابقة خرافة، وأن كونها تبطل الصلاة أو لا تبطل، فقد عرفت رأي الإيمان هي رسالته، وأما بعض المؤمنين بعض الأئمة فيعذرونه بالجهل أو بالسهوي، ويبطل صلاته إذا كان متعمدا وهذه الأوامر تدل أو التي ذكر تدل على انها لا تجوز ان قوله لا تسبقوني لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام في روايه ولا بالانصابع عن السلام يدل على انهم منهيون عن ذلك نهيا اكيد <تصفيق> <تكلم> <تكلم> الساحي الدنيا الساهي هو الذي ليس بمتعمد وأن بالنسبة إلى العارف بالحكم هذا فإنهم يكون مختلفون قبل صلاته إذا تعمد الإرقاء لا تعمد مع معرفة فكم وأن ذلك يبطل ما اظنه يصدر من مسلم وذلك ايضا أنه لا يستفيد بالمسابقة شيئا مسابقة الإمام ما تفيد أنه يلزم أنه لا ينصرف لمعه فليست مسابقته وسرعة حركته لأن إمامه مفيدة له أنه سينصرف هو الإمام باقن ينصرف قبل لو كملت امان الركعتين او ذل فاذا هل المسابقه ما انها تكون عن عن طيب تعالوا نقول لانها يعني لان المسابقه محرمه أنها تبطل الركعات يكون منزله الركن <تصفيق> نعم طيب الشيخ إن التحريم فأنها تبطل تبطل الصلاة بالنسبة للمواصفة في تكبير الإحرام يعني تبطل صلاة لكن في غيرها هل بس يكون محرما ومنها أيضا تبطل الصلاة قالوا إنه مكروه والأول أن يعني صحيح أنها ترى هذا لكن هذا الإبطال شيء قالها ما تبطلنا الجهل فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به فإن أبى عالما عمد بطل الصلاة لترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولحديث أبي وريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب يعني كأنه قيل كيف يفعل من وقعت منه المسابقة؟ فأجيب بأن عليه أن يرجع ليأتي بذلك الركن بعد امامه إذا قدر أنه ركع والإمام قائم وصل إلى الإطمئنان قبل أن يصل إليه الإمام ثم أدركه ولحقه الامام ماذا يفعل؟ وهو عارف بالحكم يلزمه ان يرجع الى القيام ثم يركع ليكون ركوعه متاخرا مع ركوع الامام فاذا لم يفعل وهو عارف بالحكم بطلت الصلاه اذا لم يفعل بطلت صلاته كلها استمر على ذلك لانه كلا اذى بها وإن كان بعضهم يقول اختصر البطلان بأطعمة ولعل ذلك فيما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك ثم هذا مثال الركوع وكذلك مثال الرفع إذا كان هو الإمام مجتمعين في الركوع رفع الإمام لا يزال راكعا وتم رفعه رفع الإمام بعده فاجتمع في الرفع ماذا يلزمك ايها المؤمن الذي سبقت ان ترجع الى الركوع ثم ترفع ليكون رفعك متاخرا عن الامام لتحصل المتابعة فاذا لم تفعل انت ظالم متعمد قادرا بطله الركعه او بطلت الصلاه وهكذا لو سلم قبل ان يسلم امامه فإنه يلزمه أن يرجع ليسلم بعده. وهكذا بقية الاركان في السجود مثلا سواء انخطاطا من قيام أو من القرود. لو كنت والإمام في القيام الذي بعد ركول سجدت والإمام قائم وسجد الإمام بعدك. ماذا يلزمك ان ترجع الى القيام ان تقوم ما تقول ارثاهم اسجد اجلس ان ترجع الى القيام ثم تسجد ليكون تحركك من القيام متعقبا لتحركه لأنك مثلا لو قلت ما دام الامام مصالح السجود انا اجلس ثم اسجد داده تكون قد سبقته بأي شيء؟ بالحركة، من القيام إلى الجلوس، هذا سبقته به وذلك سابق له بجزء من أجزاء الصلاة يراها <سؤال> حتى يقولون إن من اقتدى بإمام فإنه يتابعه في كل ما يراه ذلك الإمام إذا كان مقتديا بأحد الأئمة فمثاله إذا صليت خلف إمام شافعي يقلد في صلاة الصبح فإنك ساقنت معه لا تقول أنا سأسجد أو سأبقى راكعا حتى يقوى قنوتة رقنت معه وتابعه لأنك صرت إماما له, صرت له. مؤتما له به وهكذا في حالة حالات الصلاة. إذا كان مثلا الإمام يرى وجوب جلسة الاستراحة كالشافعية جلس رفعت وهو جالس في الجلسه جلسة فعدما كبر تجلس ولا تقوم قبله توافقه في ذلك وهكذا سائر المخالفات <تصفيق> بالنسبة إلى يعني بقية الحالات فلتترك كذلك لكن لو شيخ ما. التلاوة سجدة التلاوة مختلف يعني اختلف فيه كثيرا من العلماء. فنقول للمامون إذا صليت وأحم بنية. وانت شافعي والشافعية مثلا لا يرى السجود هي سورة النجم أو سوره الانشقاق والعلق يلزمك ان تسكت فاذا لم تتابعه فقد تركت جزءا من صلاته التي انت داخل فيها فتحتل فتبطل صلاتك وتبطل متابعتك وهكذا العكس لو كان الامام شافعيا وقرأ آية فيها سيدة لا يراها ولم يسجد هل تسجد مأموم انت مأمومًا تراها نقول لا لا تخالف إمامك وتأتي بشيء لن يأتي به ولو أنك تراه لازماً أو واجباً بعدم دخلت معه افتضفت بصلاته وذلك لأن الأئمة u skal bij elkaar en het helpt i bij elkaar. Het is niet zo dat i een ander is. Het, en en zit, het is niet zo dat een ander is. niet een niet een een niet in een